فَبِمَا نَقُضِهِ النِّتَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَكٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْبٍ بَلْ قَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وبكفره وقوله على مريم بهتانا عظيما وقوله إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولا في انشبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك عظما وما قتلهم يقينا تقوى فامر الله اليه وكان ظن عزيزا حكيما وان من اهل الكتاب الا ليهم من نبه بظلم موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا فَبِغِلْمٍ مِنَ الَّذِينَ نَادُوا حَرَّنَا إِلَيْهِ الْقِيْبَةَ فِئِلَّا ذَهُمَ بِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَضْغَمِرُوا وَقَدْ نَغُوا أذل للكافرين منهم عذاب أليم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة وال. الكافر والمؤمن بالله واليوم الآخر والمؤمن بالله واليوم الآخر هؤلاء كسنّتهم أجر عظيم.